حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقُ فَإِمَّا مَنَّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا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 الذين امنوا ان تنصر الله ان تنصر الله ينصركم ويثبت اقدامكم والذين كفروا فتعسهم واضل اعمالهم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 والذين كفروا يتمتعون وياكلون كما تاكل الانعام والنار مثوى لهم وكاين من قريه هي اشد قوة من قريتك التي أَخْرَجَتْكَ اهلكناهم فلا ناصر لهم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 وَسُقُومَا أَنْحَمِيْمَا وَسُقُومَا أَنْحَمِيْمَا فَقَطَعَ أَمْعَاهُمْ وَمِنْهُمْ مَن يَسْتَمِعُ إلَيْكَ حَتَّى إِذَا خَرَجُوا مِنْ عِبْدِكَ قَالُوا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 واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم ويقول الذين امنوا لولا نزلت سوره فَإِذَا أُنْزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ يَنْظُرُونَ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ فَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ وَقَوْلٌ مَّعْرُوفٌ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 اب افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بانهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الامر سنطيعكم في بعض والله يعلم اسرارهم فكيف اذا توفتهم الملائكه يضربون وجوههم وادبارهم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 ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو اخباركم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من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 إنما الحياة الدنيا لعب وله وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم ان يسالكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضوانكم ها سبيل الله فمنكم من يبخل ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه والله الغني وأنتم الفقراء وإنت تتولوا يستبدل القوم غيركم ثم لا يكون أمثالكم <تصفيق>